ك تدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا يرعاك لا كيف ما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيره العبد ويعطي دون ما حدي جزيل